Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wama fil ardi al-malikul quddusul azizul hakim. Huwal ladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim.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 ابدا بِمَا قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم Matu raduna ilarali mil vojbi, ošenhadati fejuna biokumbi, makum, tom tarmalu. Já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,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 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَنٍ فَالضُّوِّ إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ